وهذه سيدة أخرى تقول أخذت صداقي بالكامل وكان عندي مال يقل عن النصاب فضممت الصداق إليه فأصبح أكثر من النصاب فهل عليه زكاة؟ الصداق مال تملكه الزوجة ملكا تاما فيضم إلى مالها وإذا بلغ المجموع نصابا وهو ثمن حوالي خمسة وثمانين جراما من الذهب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشر والله أعلم